وَلَا يأت الاولى الفضل منكم وسعه ان يؤتوا للقرى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو ويصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 عولتهن وابنائهم أو, او ابناء عولتهن او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم والتابعين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 وَلَسْعفِي ال الذيذينَ لا يَجدونَ نِكاحًا حتىَ يُغْنِيَهُم اللهَّهُ مِ فَظُِّ والَّذِينَ يَيعتَغونَ الكِتابَ مَِّا ملَكَتْ أيمَانكُم فَكاتِبُهُم إن عَِمتُم فيِيهِم خَيراء وَآتُهُم مِما لِلههِ الذ آتَكُمْ وَلَا تُكررِههُ فَتَياتاتِكُمْ على البِغَاءِ إنِ أَرَدنَ تَتحَّنَ للتَبتَغُ لِلتَبتَغُوا رَضَ الحياتةِ الدُّنْياَا وَمَا يُكْرِهَّ فَإِ اللهَّه مِين بعدْد إكْرَاهِ النَّ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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عِندَهُ فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابا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 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَنْدُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه أَفِي أفي قلوبهم مرض أم أَمْ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم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 وَوعدَ الله الذينَ آممَنوا مِنكُمْ وَعملِل الصَّالِحَاتِ لا يَسَْخْلِفََّهُم في الأرض لا يَستَْخْلِفََّهُم في الأرضِكَ مسْتَخْلَفَ الذيينَ مِنْ قبلهِم وَل يمَكِنََّ لَهُم دينَهُم الذي تَبولَهُ وَل يُبَدّل أنهُ مِنْ بَدِخَوْوفهِم أَمنَّ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون